أتمنى أنكم مستعين وستغفروا أعوذ بالله بطورة مستنى في عمالنا بيجيب أن تنمتلاف للأمان ومعصر وهابية لهم مشتكة الله إلى رضو عبدالرشاء الكلام مشتكة الله من المدى أبدو ورسول ما تقصد من السائل سائل الناس صلاه القواعد في التصوير ولهذا تعلموا الاقوال من الكتاب ومن السنه ااا يقارن انا مصنف هذا تقريبا من العارفات عن صلى الله عليه قرارات النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أن نصنق بقواعد صلى الله عليه وسلم يقول كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القرضة في العبادات والمعاملات فهو فيه أسوى حسنة لهم إلا إذا قاموا سجيد على فسيسي وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه فهو دائم بين الوجود والاستحباب ويقرمتها الجموع بالدليل وكل ما ضعب عليه فهو رأس عندما فعله الله صلى الله عليه وكل ما تركه من سوى العبادات في ريسى كل ما فعله للخلطة البشرية فليس في نفسه محلًا من الثلاثي ولكن هيئته في أوقاعه عليها منها فضل هيئة الدين من محل المسل حضرنا على بدايته سلاسين كله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة في العباده والمعاملات فهو فيه القسط حسنا للعباد فتتثبث بالدين صلى الله عليه وسلم و انما كان في الدراسه دي ان جماع الله لقضي الله تعالى قد كان برسل شفاره أسوأ حسنة كان يظهر من الله هذا هذا أصع عظيم في التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقوال وأقعاد وأحوالي فقد ذكر على الزياره تهنئه لي مش انا والله اكثر من اكثر شيء زيون ومرات كذلك بالنسبه لل مستن الذين في المساء والسلام وصول على قسم يكون نظاما تيرون من الكبير مو واضح وَيَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أَيْضًا يُؤْمِنُ بِعَنَانَ رَسُولِ نَبِيِّهِمْ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ هُمْ مَعَهُ يُجَادِلُونَ فِي الْحَقِّ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ وَمَا هُمْ بِكَاتِبِينَ لَهُ بدايه كده يلا نحو قالوا اللهم حسبنا الله ونعم الوكيل نستغفر الله عملا ورجول في اسس في صور في العمل منذ ذلك في مستفكم فكنت من الرقم 1 في الترسيم الجديد خطابنا في وعاشا او تخصيص مكان معين او زمان معين فيكون تشريعا في ذلك المكان وفي ذلك الزمان وبصوره العمل في ذلك التاريخ كاستخدام حدد والصلاه المقام والصوره هذه النعال الخاصه بها على وجه الغربة في عبد سليم سعى ذلك لن يسع إلا على وجه الانتفاق لا على وجه القصد معنى أنه بعده في حضاء الصلاة والصلاة في مكان حضاء الصلاة فيه فإنه لم يقصص تلك المكان على وجه المتابعة وإنما وقع صلاةه في تلك المكان وإتفاعاً وإتفاعاً أجدهم من إتفاع لا بهم من قصر فأجده ثلاثة أجدهم في المكان الذي لم يقصره اتداءاً على سبيل فإنما وضعها أبوك إذن التأثير من قبل أن يكون النظم إليه من جنة صورة العباد ومن جنة الأخرى وهي قصر المتابعة في القصر لا من فلاز بين الأرض من النار ثم أجل بعد ذلك ان لا قام التغيير على تفسيره ان لا يقام التغيير على تفسيره فكل شيء يثبت يقول ان النبي صلى الله عليه معه بمعنى ان لو اصبر عن تفسير البصم الذين يلدوا له أو تشددوا عليهم يسبب على شرفة المحجدين والذين يلدوا على المحجدين يسمعه حيث وشانا عند استقرار لكتاب سبحانه وتعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى الريه هو الذي طارح طارح ولكن المقصود من الروم الروم القديم في تعديل من طاوست استقرار المعمار الذي كان يطالب بالثواب والذل هؤلاء تعالى يا الذين امنا اذا قرط الناس هو بدا الخطاب من وهو كباب النبي صلى الله عليه وسلم ثم من معتدال كان عقبته في كباب الجانب والنبي صلى الله عليه وسلم وعينهم قاموا النبي صلى الله عليه من حضر ثم منذ ذلك يأخبره في قول من صلى الله عليه وسلم وعينه في قوله تعالى وعطين مجرد من دين حليظة ثم ذلك يعطبه هو في قوله تعالى ممي بينا يجي يوم تبق وهو تذكر الإطاع بالصاص ثم ذلك تعطله في إطاق عالم يجب له ذلك على أن النبي رضا عليه السلام لا يفضل للتقسيس لأنه هو هو أم المديني لذلك الضغط الضغير يبدو على التقسيس هاي على التقسيس كذلك أصلا له أتقسيس له أتقسيس وعلى اتخاذهم في جبنان ورغبان إلا أن هذا التقسيس فإذا ورد تقسيسه ألا يدين كالسبيل في مع قصة من الموسيقى في الموسيقى بالأرض والسلامات دون طاقية ومدين أو يحرمون بأسفة في الزواج فوق الأرض wrdd ynsiad ar o'r a'n gynnwys y rhain o'r geredd. Was y fod ei namster yn gael gan trafego'r ystod قصة حيار النبي صلى الله عليه وسلم معه دون فقية كمانين فلا يجعل السرات في التخصيص فلا يجعل السرات كمانين ما يقول بعد ذلك وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على رجل القطة فهو دائم بينه والاستخدام ويترفع أحدهما بالجد هؤلاء الثالث تحتاج المسألة إلى الفرصين تحتاج المسألة الفرصين والوراء هذا الفرصين يمكنه أن يبغى على الشكل التالي إذا كان الفعله إما أن <سؤال> يكون مبتدينًا بمجمل أو مبتدينًا في المطلق وإما لا يكون كذلك إن كان مبتدينًا بمجمل أو مبتدينًا في المطلق فالشوف أو والشوف من تشريره وكم من مبديا ان انتقال ذلك الواجب كان في الورع وذلك كان يكون موسيقى حد كان يرغب مستحدا اي انه وضع. لا يزيد في عن الشيخ الكبير بان مثله غير والبيان هذا يتعدى المبين كالتفسير مع المكسر والتفسير ينطلق مع المكسر ويزيد عليك فمثلا قولوا أعلى الله على الناس في الجبهة من السباحة السبيلة وقالوا سنقودوا عن المناس التي تكون فكانت أفعاده موينة في الآياء المبينة الحديث فكانت تاجه النقوى للتجداد بعد الوجود كانت أفعاده موينة جديد مع المدوى لأفعاده كانت أفعاده عظم موينة وعندما صنعه كما لان القرار وغير ما في طاقه في الشنان نظم الدور في قول على دخول الصراع ليش ما نخاطر ان ان لو كان الاسعار جاءت الى يعني اسما اخذوا كان الحكم ياخذ او ان فيها هو تابع لما في اليمن كانت كان موكب الانوار كان في ذلك اثر ظهور كان الموكب المستحدث كان في ذروه كان في ظهور مستحددا هذا في هذا الميدان كان في ظهور أسعى سبيل سبيل مجموعة من التقليد مطلع أما إذا لم تأتي بيحضر ببيان مجموعة إذا مع أن يكون قد تستطيع سبيل على الجفل أم لا يستطيع سبيل على الجفل إذا أستطيع سبيل على الجفل فيحضر على الجفل إذا كان الدليل دل على قوم الزباك كان واجب وإذا دلت الدليل على حكمه من الاستخلاص كان فعله متحق على إحاق المائل أو عرض دليل. إذا لم يرد الدليل في ذلك فأنا تحسر المسألة إذا رونا ونحصلون بإنما عزة أريد بالقربة أو لا أريد بالقربة إذا كان قرره أريد بالقربة فهو المندوك هل قرره على النبج ذات لعند قط يوضح رجحان جعبه على طرقه والزيادة عليه المتبئة بالأصل فكان معنى النذر النذر هو الذي يترجعه في الظهور على الظهور والزيادة على النذر هو الحكم للوجود المتبئة بالأصل أي نحن مرحباً إلى ذلك فكان قعده إذا ما أريد فيه فرضة محمول على النذر أما إذا كان قعده لم يظهر فيه ذا الفرضة كان مهناً على الغباء وجود ذلك لأن صدوره منه صلى الله عليه وسلم أي الفعل إذا منه ثور يذل عضد ابن في ورضيه على العلم المتفيا في القاص وهذا معنى اننا ما علمنا ما ندفع كان الحرص في هذه المساله كما وقف النفي التفصيلا تفصيل خاصه النقاط اننا الحال ما ليس سبح الله جل جلاله زوجا في, في ما كان ظهارا جزائيا لغير مبني ان كان مبنيا واجبا كان ذلك هو كان منصوبا امر الجزم يكون في ااا ااا يكون في في ااا الالمتمل او فطير الطلاق او إذا كان فيه الدليل يتذل على الأشياء أم لا إذا جاء الدليل يتذل على الفعل خمساً يتذل على ما تذل على الدليل إنه يؤمن وفق ما نذب أما إذا أتذل ذلك معرفته بالدليل هنا نفرع ما قلنا ما إذا كان فيه أريد في يتذل أم أن فعله لن يظهر منه القرمة إن ظهر منه القرمة هو محمول على الناس يمان جمالك وإن لم يظهر منه ما نقفه الله هو محمول على سباحة والدير على الخاصة من ما ذكره وصمت ذكر جزء منه وروح الذي ما يقول بعد ذلك وكل ما واضب عليه فهو رمضة مما فعله مرة أو نحو كل ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التخصيص يقال أن الذي واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مرة أو مرات مواكف له أو معاربة إن كان فإن كان له قدم ما أعرض عليه من النجيس صلى الله عليه وسلم على حسابة أنه أعرض لجامة ذلك لأن الأصل في الفعل عدم دواب حكم لأن الفعل لا عمونا له ولكنه بموافقة إعادته ذل أنه فيه باستراث عمو أي فيه باستراث إدامة في الحكم على الرسل الشيء ما كان واضحا هذا ما قال الله وقوله مرات دين انه على تاكيد الخير في الجماعه بخلاف ما اذا كان ما أو ما را اما إذا كان مع بعض الناس نعما الذي وضع عليه وواضب على سعر الدين معارض مرة أو مرة فهم عمس ثلاثة العلماء هل يحصل تعارض بين الأفعال أم لا؟ لكن أمر بالأقوال إلى الحق أنه لا يحصل تعارض إذا لم تكن مبينات بالأقوال لا يحصل التعارض بين هذا الآن لعدم وجود أو لتجريد هذه الأفعال من الصيح والألباب التي يمكن أن نظر فيها في أحكم عليها فلما ننتمه لهذه الأفعال أقوالا وعذقات منطق إذا أردتم عليها فيتعدل الحال هذه القول في مدوث التعارض بين المقوار والأقعد بين المتعارض بين المتعارض وأعضاء الضحر أما حصول التعارض إذا كان الأفعال مبينات من الأفعال في الحقيقة التعارض إنما هو في الأفعال لا في بيانها من الأفعال أما الأفعال ببعض فلا تعارض يحدثوا في ما بيننا ولا شك أيضا أن نعوى الضوء عليه الصلاة والله بالنسبة لبعض الأبعاد وكل واضح بعض الأبعاد أضعها. وكان هذه الأبعاد يريدها أقوال وكان هذه الأقوال لها صيغ الضم لأنها تظن على الوليوم إذا كانوا صيغة قمره وذبت عن النبي سلطان أنه واضب عليك قيد ذات على الأمر وإن كان الضاب يرى على أن الضابة على أنها سنة مؤكدة أخرج سنة القولة سنة القولة هي النبي واضب عليك نبي سلطان الله سبحانه على الله عليه ما يقول على ذلك وكل ما تركه من سوء عبادات فليس بقربه يا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في إفكال قد ينصل أو يعرف عن ضريق صريحة الصحابة صريحة الصحابة, الصحابة من الطرق يعني أقول مثلا فالله إذا لم يقامه فإن أنه طبق الأذام أن يقامه في صلى الله عليه وسلم أو أنه لم ينقذ عنه صلى عليه وسلم ان هو يقرر ما اتى دوائع على نقله ف طلبت نينه الصرا و تضبط ملته سابلي من اوت في هذا او وين راه المصنع الكريلي هذا قلنا نحتاج 20 من التفصيل دي هذه الاظاره التي ساق يقوله او ما تركهم من صور عبادات التي سد قربة احتاج التفصيل والتفصيل هو على وجه الترتيب انه فاض الذي يتركه على مصر الله عجل السفنة إما لعدم وجود المقفضين في العديد وإما مع وجود المقفضين في العديد ووجود المقفضين في العديد إما أن يكون تركوا مع وجود المقفضين لكن مع كلام مانع مع قيام مانع من ذلك أو مع انتفاد المال ففيه كالالحالة الحالة الغرورة وهو طبعه صلى الله عليه وسلم للفعل لعظة الوجود الممتضي في هذا الحال فلعشه قال بعد الزمنين أن قطره سنة بل أن نتعج من وجود المفترض له أن نتعجه ذاكا من الله عليه وسلم فقتاب ماني من كالك في زمن صلى الله عليه وسلم لم يكن من عكا وجود مفترض هي الامتحان ولكن هو في يغليته المقتب في الكتاب فان كان بوكوستدي والصحابه فكان ذلك الشك مع في النبي صلى الله عليه وسلم لما معال وجود المقتب كان الشك من نقطه ضعفه ومن عدم في هذا الحالة الثامنة في حالة تركي صلى الله عليه وسلم مع وجود المنتظم لكن في يامنا نعلمنا صلى الله عليه وسلم فرامنا من الزادة الثانية ليس هو طبط هو الله تحسب لي خط انما تحسب لي هي الباء هل دوام ذلك المانع الذي المانع من هذا الفعل كان في الصغر زمان انه في يوم عيدنا قيام رمضان اليوم السابع من شهر 20 خشيه من المخالفه خشيتا يعني وجد المطلط أن في, في جماعة أنه صليا في بسر واحد السلام في جماعتان ولكنه خشيت هذا الأزمان خشيت أن تفرض عليها قيامه وضعه من دنعة أن لكن بعد دوار المطلط بعد الزوار المنانع في وفاةه صلى الله عليه وسلم وأنه من قبل وحيده في وفاةه صلى الله عليه وسلم فإن من مقتضى سناديه والعمل بهديه أنه صلى الله في عام رمضان كما ذكرت عمر القاضي في جامعه الناس اعلن عن ملاحظه حصل ان عسر هذه البيوت ايضا مثل دفست في بصرنا مع وجود مضطهد في وضع مالي ترت هذا زواج المانع الذي يتم مع ال الياء مقارنه الصوره الاخيره او الأخيرة هي صف صلى الله عليه وسلم بينك مع وجود المنتفض وكمال انه التي البت في من الثقات هذا ينقول بس في تلاميذ بالقربه يعني قال واخذ ما ذكروا من صور العبادات فليس بالقربه قلنا اذا قصدت تريد بالقربه ما ما مراد مصلي او فليس تصبو بالقربه صور صحيح, صحيح لان يتأثى منه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة والأذن في صلى الله عليه وسلم يتأثى منه الطرق بمعنى أن الطرق عبادة للأذن في وهو طبع شكل لأن الطرق فعل كما لا يفضل ويظهر على أن تطفع فيعلي جمعنا من الآيات من أول وليتعالى لو داعين هاهم ورطانين ونرحبا عن قولي المشيطة من الدين السحر الذي يسمى صنعا والصنع أخص من الفعلي أخص من مطلق الفعلي وعندما قلوا تعالى كانوا يتناهرون عن مؤكد من فعلوا في إسلام المكان يفعلون فعندما النهي عن أول فقط النهي جعله فيه من شقيق قاد قلوا قال رسول الله جميعا نقوم اذا خرجوا اسوا ان ما اجوا قال تناولوا المروه قال تصعد حركه صلى الله عليه وسلم في حديث جاء عن طرف سناذل قالوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تصبر ذلك ذلك بالذات والزمان اوا راجل من الصحابه ومن صحابه والذين المسلمين الكبير كان او كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان كان دوره من تعذب من مضطهد فجعل الضغوط وعدم الإتغاث بين النسجة كان عمل مجالة طبق عمل إذن الطب هو فعل هو التأسي بي في الطب التأسي بي في الطب كان نوع عمل انقصد المجالك النوريسة بطورة في في الطبق كان ريسا اسوائي لكن انقصد فيه تركه بصور ربادات فليسة فعله قضى وصحيح فعله معصير وفضع ولا شد لما من كيام النبي صغار السنماء لكيام الرسالة العظام اللاجئة العظام لذالي واجهة تبريغ كما قال الله تعالى ذالي والرسول بذل فإذا اكتفعل فما أدلت أكسابك فمن ذلك الراعيس الأمان أدى الأمانة وأدى التبذير على وجهه الأكمل وعلى وجهه وقد شهد له الصحافة على أنه بجرى وأدى هذه كمثل ف... في بغداد ايوه نا... النبي صلى هذا البلد وقعت فجده اليمين وارد ظل النظر أن تكون قوصة ومتفاة المعلمين وكيف يبدو فيه هذه الجهنة تستطيع أن تكون جهنة ورنة المبتدى والله سبحانه وتعالى في يوم أن أتمنت لكم دينهم وأتمنت أبيهم محمدين وعلى صورة الإسلام علينا فالله سبحانه على الموعد المناسب وارامه ودرس الشيخ ابو ظبي الدين دي اللي هي المشاره عن اختراعات المستركين و يا ده المختص اذا لاحظت ان الضوء انطفى وعدم هذه الضربة إذا قصد الفطر هذا صحيح قصد بإحكاد فطر صحيح بل بل ليس بفطر فهو معصر وإذعاء من أنهم أضافة هذه العبادات شيء تزيد القصر في العبادات أو ركما ما يقول وبعد ذلك وكل ما فعل للخلقة البشرية الخلقة البشرية المرار بذلك ما كان وزقا طبيعا به الإنساني أنا في الله الله تعالى أفناس عليها والذي اشترك كل الناس التي لا استطيع ان مر مع فيها اي ليندره لا يم تك فيها كقول بطيانا ونوم وحركه اليد هذا ماشي وهو نفس الصوره ديها هذه كلها تسمى للسلقة البشرية وتسميها معه للأفعال التنجيبية الأفعال التي تتجاه إلى الأفعال التي تصدر من طبيعة المساعدة أو من الخلق هذه هي قولة يا فليس في نفسه محل للتأسي ولكن هيئته التي أوقع عليها هي أفضل هيئة فهي محل كسواتي الأسعاد الدبية التي لما تصلوا منه على الفرد الشريع فليس بس بسيئاً من ٢٠٠٠ ولكن تأسى لهذه السفاة كما كان سفاة من لا ترسيباً على الذهاب لكن من قررتها لا رغباً ولا تكباراً عليها فلا ترسى به تجير من الأمر المبهد غير أن ما ورغت من الأفعال الهجيبية التي جاء الزليل بعد ذلك أو جاء الزليل و على سبيل التشريع كانت في الحال هذه الهجيبية عن حب الهباحة إما من الوجود وإما الإسكتارات من ذلك الدليل الثوالي وليس بصدوره منه صلى الله عليه وسلم ما يجب مثل ممو صلى الله عليه وسلم العلام أن يأكل اليمين منه وأن قال يا أبو جانساً بالله كن بيمين كن بمال هذه أيضاً الأكل على من الهموم الخرقية لكن يعني ما جاء الظليل ولذلك أن ذلك الفعل إنما يرسل صدوه بشريل وليس ومن الضعب يفعل دوره مثل ذلك كما قح عن نصر الله سلم أنه قال كل يميني وصد يميني و صد يميني و عقب يميني و ثاني شمالي و عقب شمالي و عقب الشمالي و عقب الشمال معنا امام و طالب استكشاف جدا لذلك ازداد ولا انسانا الدليل قرر في الفلسفه دي فان انها كان يمكن يمكن ان ذا بالتا كان يقدر حقا تستنبط الدليل لا في ذلك او في شكل فان تلك الطامحه البشريه موجوده في كتبنا أما ما كانت طاضرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفق الخقرة الساشالية المستفادة من تجارب خاصة في الحياة زراعة والصناعة والإخضار الزوار أو ما إذا هذه أيضاً ليست في على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على طاعة المدينة وجدهم المؤذرون نقلع فأشارتين أن يطلعوا فترك فلم تحمل الأشجار فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جائع فقال أبروا أنتم أعلم في شؤون النيا أبروا أنتم أعلم في شؤون النيا معنى لذلك أنه كان صادرا كما قلت الآن من الغبرة من الغبرة البشرية ليس هو محل أسوتي ذلك ثم ننتقل بعد ذلك كأتريرات يقول المسلم الضوارف في تقرير إحضار كل ما غير أو قعب بين يديه أو بلغه وأقرره فهو على ما اقضروا عليهم وكل ما ميل اذكره في الزمان منه وكان منظارا شهرة يضعب ان يضع يضع تقضى عليه فهو مثل ما فعل شعب لديها يده اولا اقراره او تقريره صلى الله عليه وسلم مع لفظان وقراره وتقريره يعد من أقسام السنة كما علمناه رحم الله السنة وهي ما أضيقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من, من قولك أو فعل أو تقرير عندنا الحديث والتقرير والسلطات والقياه والعبار والحديث نحن أداء الحسن الموظفة للنبيس المعاس نمان من, من قول أو قاعدين أو تتكيرين قسم الأمسان تسألنا وتقريره الحجة للدراثة على <تصفيق> عدم من تقدم مباشره من الله تعالى في اصدار امر مفاجئ في كان ااا هو اصدار كان شيخنا هو الدكتور نجاري لان الشيء واضح هو اللي يقصد معنا تقاليل قد يكونوا في زماني وزارة وقد يكونوا في زماني وزارة وقد يكونوا في زماني أن ما كانوا في حضرته قد يكونوا, يكونوا فيعلا وقد يكونوا قولا وعنى النساء قال كل ما قيل من القول قوله ما كان او بين الذي يحب بدره واقرره فهو عسى فهو على ما انقضى عاد ان تكون ان اقر في حضره حضرت قول العمان قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد مع مرأته رجلا إذا, قتل إذا قتله قتلتموه وإذا تكلناه قتلتموه وإذا سكت سكت عن غيظ فسكت عن النبي صلى الله سلما دف سكوته على إصابة الحب وعيضاً قول هذه الله عندما أقضى معه لأنه حق ثلاثاً في عدد فقال الوربو بكر لو اعتاردت الضارجة ضارج من النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أن النبي صلى الله عليه وسلم مد الله فإشاء الله أنه أصابت أنه لأنه لتنظر كذلك ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر كنا على نهاية الحصول صلى الله عليه وسلم خير للناس كعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو وكر ثم ثم, ثم ثم مؤمن ذلك من صلى الله عليه وسلم أخوة مذكر مضوع هذا ذليل على فإن كل ما حفظه إذا مجي في جزء العدد على صحة أو جزء العدد أو أسكالك في من نسبة من أسكالك يقراري على أدل الضبط فتنبع نبي الحارس والجوارس أي أنه النبي صلى الله عليه وسلم قبر عن الفعل فإن الفعل لا يستخدم فإنه خرار صلى الله عليه وسلم على الضرق الذي صلى حركتين تعلق بالصدر القول أو البال أو ماذا نظره سكت أقرره فيدد ذلك ما على ما تدور على رأس إما على صحة البال أو على جواز المتعاج يحصلوا بالنسبة للأمور من أكيد أن تددوا على القربة ما تدور على البيض فأوله هو على ما أقره عليه هذه اقرار هو حجة يشترك فيه ثلاث شروف هذه اقرار الأمير هو حجة يشترك فيه الشروف آتية أولاً أن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من يخضر أرى في زمانهم وصدرهم بذلك وكان قادراً على الشرط على هو الشرط الثاني لا يكون هناك أن لا يكون هذا الحكم قد تنجنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا حكمه فإذا كان بيانا حكمه مستفاكة فليس أتمنى ذلك أنه قبر أليه. الأمر في الأمر الآخر يكون الفهر صادر عن الكافر الوسط على الكافر على عبارة بالقرار لما عودها بالطرورة من كافر صلى الله وسلم عن الكافر ولكننا في الكافر بالقرارات الذين محجرة ويقضر تحت في كومينا في نشاء ثم يأتي بعد... بعد الزكر يقرر بحضراته يأتي بعد ذلك لتناول ما كان في الزماني في القبيعي وكل ما قيل او قيل في زماني وكان شهرا شهرا يرجو ان تصحى عني فهو ليس ما قيل بين يدي ايضا ااا العلوم التي تكون معدومه من في زماني ااا وما يتجد الفلمان بجوال صلاة المشترح ومتحدث في قصة معهم الذين كانوا يصدد صلاة عشاء كافرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحوذوا لقومهم بطوبة وعلى الصلاة والدين صلاة عشاء, صباح عشاء وإستطيع الإنسان فقفوا عنه وعنهم ومسطفونه وعنهم فهذه المستددون في هذه, هذه الواقعة على جواس فضاء في المسطرة القرآن لأنه في وجود إقرار صلى الله عليه وسلم بأنه يرد أن لا يعدم نبي صلى في الخيمة الموزعون على الضوائل المدينة من الصلاة والسلام يبعوذ الله عنها هي الطلاة والسلام كان لديه وجود الشعار ولذلك حدث أنه معظم الرجل المدينة شكر المدينة من طول الصلاة المعال فقال جوني بس وعيسا بالتن من المعال والتن من المعال أيضا الخديث النور كما يقع في زمانيين كقولين نحن نحن في فيه وفراحين وفراحين وفراحين كل هذا الشيء تشتهد وفراحة شوارا فالذي يبدو أن عن النبي صلاة أنها أجل استفدت فيها على الجواز أو على تحطة الجواز التي تعمل في أمور التي تتعلق بالعجازات وهنا أمور في أجازة الإجازات ذهب على مشروعيتها في هذه هذه المسألة تكتب بآخر شيء يقول المصنّم سرّة يبرز أن عليه فهو مثل ما فعل بين يدين جعله مثلية لأنه من ما فعل بين يدين آخر الكثس وهو ما حدثت في زمانهم وكان مشطاب ينقول ذو المسليها ونا هو المسليهم زيد ان لا هو صحيح جو جواز البرع او اصابه الصدم وصحيح اقول لكن ينقول ذو المسلي في جرا او اتقو وزيد غير صحيح اوكي او وزيد فغير صحيح لعل ما حدث بحضرة يسول الله عليه وسلم فهو بها يقيناً أما ما كان في زمني وكان مشبهراً في اعتماد أنه لم يسمع بها أو بعادة تلك الحاجة في الكمل لم يسمع فهذا نقطيع من ما كان في زمانه كان مستهراً جيداً ما كاناً في حضرته وعثنا بها يقيناً المثلية من حيث القوى؟ لكن حيث جلال على المطروف ومن حيث الجوار وانتصاص الخوف؟ سمعاً وهناك مدى من التعليف على المثلية الموجودة هناك لأنه أكيد إذا كان لحفظ تعارض بين حديث تقرر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين هذين وحديث صار قصد في المسؤومين أو في المنظومين أنه وقع في زمني وكان محترراً وحصل صاره وجباث الدين نبدأ نزيل القوة هذه على غيره والمجيس القوة هذه موجودة ويستيادة في ظن مرجح بها وما حصل بين أيديه وعالي نورج أن فيه علم ويقين بخبار ما إذا كان في زمن المنقر يحتمد في مرات أن يكون راغماً عنه أو لم يتحب هنا المصنة ينبه بكار يبعدوا أن يخصى ينكروا أنهم يشير إلى ما كان في حضرته لا يمشك بالخطية الخفية هذا يحتجوا في القرارة ومع عسنا في ما كانت ومع عسنا في ما كانت ولم يسمحوا ويمثلون في هذه الحالة لما كان من الزماني وكاننا فرحين ونسيرنا بقول بعض الصحابة كنا ننسل لعهد عشق صلى الله عليه وسلم ولا نردس كنا ننسل فهذه الحالة يمكن أو عدم علمهم في هذه الضوات الضاطعة يمكن أن يكون قوياً بخلال ما ذكرنا من ما يشتغل ويمكن أن ينصر عنا علم المجتمع رجل السلام ما كان في الزماني ولم يكون مشبهة شهرة يا ترى انت فاضي ما كان معنا ااا نيشان لي و الصوت تاع صهات البرودو في هذا ااا يقصد وكان ان اننا قراره ذلك أو حكمة يوراة أو حكمة صادق أو حكمة الإقرار من أنه تجعل خزوة بالقوت والفعل من النقصان يقوته والفعل يقوته وقرر انتخذ على ذلك البيتار مثل اقرار وهي تنبيه تاني معنا ما ننفهه أولا عن عن القواعد التي على خصوص السنة ويقع من السنة يعلق صلى الله عليه وسلم تقرره في تنبيه تاني يقول تخفصوا فالسنة من الكتاب لقواعد تتعلق بها من ناحية ذكوتها لأنها من هذه الناحية ليست على درجة واحدة خلافة القرآن وكدوم وكل من دواد وكل حديث صحيح والحسن فإنه صالح بسم الله به بالأحكام وكل حديث ضعيف فإنه غير صالح لذلك وكل ما ثبث طلب الشعبي والتركي بجريد المنطبة فإنه يقبل ما جاءه للترذيب للترذيب منه لحديث ضعيف ويشتده والفقود فهو تتصل السنة من الكتاب لقواعد تتعلق بها من ناحية ستوتها ناحية السبق هي ناحية التسرر والمن والموضوع علم الحديث الدرايه علم الحديث الدرايه وهو ما يسمى بفهم المصطلحات الحديث علم مصطلح الحديث وهذه كلها تسميات المغرب بها الجمعة من القواعد والمساجر والمساجر والمساجر يعرف بأن حاج الراوي وحاج من حيث القبول والرض فاستنظر من مجهة حاج المساجر راوي ومكرهه فساقه وانقطاعه من جيرتي مروره ولزوبه اخر كل سم او من يبحث عن ضال ما ندرت اذا نعاين من تحقيق الجيران عند علم حديث الوارث لكن هذه الغواية يقوم أساساً على أن نظر ما مضيباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو, أو تقرير أو صحة خلقية أو خلقية أو صحرة نظراً لكيماً منتظراً هذا هو موضوع علم الحديد رواه وعلل حديث رواه لانه استفديعا علم الحديد بالرايه الثانيه لانه من الدرون ان يرى ذلك ان ياتي بالراحه الحديد حين تسخن عن, عن الحديد الرايه يرى كان القيام ونما الحديد دي هذا الكبير من حيل و ذكر طول وعمر و اقوله كل ذلك صادر من ان السنه حتى تصل الى هذا المرج و باحسن تثبت عن الزوزة من هذه الطرق لأنها وصلتنا على كيك في الأساسين ومراها اليوم فأيضا حضروا من ناحية الزوزة أيضا من ناحية السمد والمعياء والرحمة والنبياء ومصطلح كما يقول هذا الرسال من هذه الناحية ليست على درجة واحدة ليست على درجة واحدة في الناحية في الناحية في من هذه الناحية الخبيب السنة والخبيب منتصم إلى عند ثمور الحرماني قسمتها متواجد وإلى أحاق المتواجد ومعهار الجنب المعليم تحيد العادة تطورهم عن الكريم عن منذ أولي من, من, من المتعار الآن في حواقات ذلك الجمع انما ما نقول انه يراخص كذلك قسم ثاني وهو الاهات انه ليس كما قال على ضرر الانواع الا المتوافق وفي ان الاحاد والاراء هو ما لم تتوقف فيه شروط التوافق وهو عند امور ما نقص فيها من وعزيز وغريب الغريب على المسلم المراهن المتخار والمراهن المسلمية من كل محنا جاربنا أنه يدخل لنا قسمة المتباد والأحاد المستقيم أو المشروع لهم فهذا الصحيح من أقوات المشهور والمصطفيل ولكم يرامر على ربطة الوحيدة ومعنى واحدة كانت فيها وخهار بينهم في تعليل المصطفيل وفي تعليل المشروع الصحيح أن المشهور المصطفيل لمعنى واحدة وما يذكر في أضافها إنه لأن يجيدي ما يفيده ضمّاً يفقاً من الوجه مقاقب العلم وإن كان من المالك على أساس أقوال هل يفيده الضمّاً أو يفيده علمك أو أو يفيده علمك إذا حسبتها بقراحة آخر الصحيح واحد لا يقول ما ضغير القوائم يفيد رم من القناة علم المنبيل يفيد علم المنبيل يفيد علم المنبيل ثم نظيف نصمتها ونحن يقول بعده بخلال القرآن فكله التواسد بخلال القرآن فكله التواسد نعزمنا المظر إلى السنة من حيث المدن انقصر إلى مستواد لقضي من مدوات اللقظية ومن تطاق لقظه معنا وهو كمدوات القرآن ويوجد في السنة مع الغم ومن تطرير مثل قول يسول الله سيدنا في الحديث من كذب عليهم كأم من أن يتدور قادم من فيها أن أوقات ليس بخلاف القرآن كله متواثر ضحيح كله متواثر لكن السنة كما أراد أن يقول فيها متواثر وفيها الأحاد والأحاد على المؤام كما ذكرنا عن لكن ليس بالقرآن متواثر يسمى المتواثر المعنى ثم موضوع طور عباره او راء المتوائل هو ما استقر ما قادر الوصول ما على الى المعنى من غير المطابقه للفظ وهذا يوضح كيف استخدام الشعراء رؤيا ف حاول ام ام و حديث نبع في دورا اخدين اا ف الزواج و حق المتواجد انه يؤسس العائله بمعنى حقوق الام امر الله الصوف يتفقد الانسان او امره تحفظ عليه بين قلبه حاولنا نخطط في الدراسه وقانا هذا لانه امره الله ال ال الجديد هنا ان عندما ابي لنم يي فن من المحتوى اا يمكن ما ما قالوا وكين انها ليس من علم فهمت عيشت بالخاتر من في شروط المتواطر ولا في شروطه ولا بالنهر يعملون في المتواطر من غير البحث عن أحوالي الجاني من رأيك التحت عن أحوالي فالجاني يجب تيش نقوم المتواطر بالخلال الصميح نقول اننا ااا لا في حروفه الكبيره عند النسخ في النون ااا سواء منيا ناشر ماصول فان عدد حروف اول الاسماء الوسطيه والارض في الحديث الكلام نقول في ااا في اصول بسيئة خلال الحديث كما نقل كما نحن يحاوله بها آلة وشيئة في النظر في الضغط ومن قل أن نقل إلى قومهم في, في, في, في, في, في, في, في, في, في سنهم ثم يقول بعد ذلك فكل حديث صحيح أو خلق فإنه صالح الاستقلال به في الأحكام هنا بدأ مصنف بعد لدينا دين الدرجة الأولى وهي المتوادر لحد الدرجة الثانية التي هي الخبر أحد وخبر أحد يريد هنا في أيامهم أنه في المقبول الرافي بالمقصود ما ذكر سابقا هو ان النصوص الحديث تنقر فبكره الصحيح والحسن وربط ذلك هي النص المقصود الصحيح هو ما والمستند الذي ربط السنه به من العارف صاغه المستنان الاولي انا انطال من جوه زي الطلبه قال هو مش سامع وفي اسئله هل ايه فعل الضابط هو ايه بالضبط تمام حاجه الطلبه خطبه عن الزود بعده منيرات ما معروف ان جميع ااا ان الحديد هذا ما الحديد الصحيح لل صحي البلاد أن أصدقاء ناشئة عنهم ولكن هذه أصدقاء تتجلوا من الخارج أن أصدقاء في ذاته في ذاته وفرطه هذه شبابة الخمس أول شباب أصدقاء سنة وفرطة وفرطة هذا من وعلى منه هذا الصحيح في ذاته لو لليل صحيح لغيره صحيح لغيره وذلك ليس له أعلى شرم الصحة وذلك الحديد المسلم الحديد فقط ضده وحديد الحسن الذاتي فيه طريق معظم له يدعب الحديد الحسن الذاتي يبدأ لبعض صحيح والخديث صحيح لهذه اللي تتسهده من ناليا منه ولكن تتسهده تجهد من خالق معظم ومقول طريق آخر عدونه ومصطق من خديث الله الخسن صحيح لهذه أما الخسن والخسن فالمانع مكمم من في منع ذلك الضوء من المؤتمرات في وسط هذا النشاط ما نسمه حسم جيل من هذا الضوء ليكون في فتره جزيئيه وان لا يتجهوا من <تصفيق> كما هو الشأن تستطيع الحسن ذلك الحسن النبي والذلك الطعيب الذي مجيدا عابض من أرضه من خيره فأتخذ من الضغة إلى الحسن ذلك الحسن ذلك غير ديلي. اذا كان موضوع عن العائد عن عاظم وليس اليوم نشاط النمو يا سيدي لوجنا ذلك العائد استمر بال لو ما ذلك العائد لا استمر بال اذا الخليج المحمول وانما في هذه جهات الاماره طار وهي صحيح لذاته وحسن لذاته وحسن لذاته وحسن في لغيره فيقول فإنه صادق لذاته في الأحكام بمعنى أن الحديثة المنبوضة سواء كان صحيح لذاته أو صحيح لذاته أو حسن لذاته وحسن لذاته يستجدون ويستجدون بجيب في المحكام وفي جميع المسائل سواء ورقة قرقية أو قارق القرقية سواء عمل في البلوة أو قصة في البلوة سواء كان فيها لا يسقط بالشطر أو فيها يسقط سواء كان ذائدا عن القرآن أو كان ملخداً أو كان ملجداً في القرآن الكديم فعند هذه السنة والجمارة يجب أن يعمل بالخبر لكل هذه الأحوال لا يوجد ذليل نرسل بهذا الخبر أو يوجد ذليل صحيح وقع معارضاً له ولم يتسنى الجمعة بينهما وكان له ميزة تقوى في هذا هذا يقدم التقوى على مطبرة الحقيق دونه بطوة في هذا الأحوال يوجد الفيروس قوي عند التعارض والطباح أو حسن ان هو جزء من ناس ويقدر ناس عد منسوخ على ذلك ولد عمل طبق الراه وذا موطن وكاله قال فانه صالح الديه في الديه في التبريد في احكام ولم يعرف الى العقائن الصحيح قال انه يستغل فيه في الأحكاة وفي العقائد أيضا من الأمر من معالين سبب وأما التسريل بينهما في الأحكاة وفي العقائد أمر محدد ممتدع كما بكرت مقيم في صواعي وصفة بكرت أنه التسريل بين الأحكام العقائد الأكثر قبل واحد أنه أهمه المحدد أن يكون عليهم ثلاثة أمه وعلى الصحابة التابعين, التابع التابعين أو لغاية الإعلام وإنما وجد ذاتك ورنيت ذاتك عند ربوس المنزلة ومن تبعها لكن أردنا أن المصدين أرنام إلا في المعرض الملكة بالأقارب وهذا الشفاء في ذلك الأحكام لأن أصول الشفاء تتعلق بالأحكام لأن هذا لم يتحضر إلى ذلك الأقارب وهذا لم يذكر وراء ثم ذكر بذلك بقوله وكل حديث ضعيف فإنه ذي الطالح لذلك الحديث الضعيف الذي لم تجتمع فيه السفات القبول أو هو الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط الصحة وشروط التي يتبقى مع هي اتصار تماماً ذات فرواد وضغط فرواد على المزيدة المعبرة لأنه يفقد شرط اتصار مدى الجهام من خديث المعلم والخديث المقابع والخديث المنصر والخديث المعظر والخديث المجدد أعضاء إذا فقد شرط الاتصار إذا فقد شرط العزالة هذا حديث قديم موضوع والحديث المضروب والحديث الممنوم تركه والحديث المضروب والحديث المظهر وغيره واذا فصلا شاء شاء الضم انتجان حديث موضوع جماعه انت جننه حديث موضوع الخليل المصحف والخليل الخضر كل هذا يمتلك عن شرط على عدم ضد وعادة نشترون نشترون عنه هذا الحليل الشرط وعادة من العلوات لدينا خليل المعلم أو المعدل فهذا الشيء هذا الشيء يتحكم على أي شرط من شروط الخمسة فبحسبها يقع في ذلك الحديث بغسلة الاتصال ممكن أن يكون الموضوع من الموضوع يتوقع في وجود المقارب في قادمه ووزق منه بقشة الحديثة إلى الآخر سيداً الحديث الوحيد إذا زلت الله قوله في دوق الصحة حديث والحديث الوحيد لا يستذلوا في احكمة محادنها لا يستذلوا بقوله وكل حديث الوحيد فإنه غير طاق حديث أي غير طاق الذي يجيب هذه الأحكام أن كان في الخليط المستهدف إذا أقول أن هذا في كم صحيح هذا بابين مصدق لكننا وصلنا قلنا لا يقول العمل في الحديث عمل الحديث الصحيح في في الحاشاه لا نعرف يثبت العمل في الحديث الصحيح في ترغيب وترهيب و الضوابط ومواعيد من ذلك وبذلك يتابعون فوهه وكل من تقدم طلب التعديل موضح في تاريخ الموافقه يقبل ما جاء في الترديد فيه او التغيير منهم بخطين فارغين جنب الشتات والقول او اذا اشتتبه فهو هذا الشرط في العمل له عند من يعمل في الحديث الضعيف في صلاح الأعمال في صليب الصليب الصليب الاخريين ليخلق عنه من فارضا من المستهامين بالكذب والحداظين ومن فارضا من وهذا شرطاً منتفض عليه كما قال على أي شرط في عمل حديث الشرط أساسي الغن وهو أثناء شباب لكن يضيق العلماء شرطين الآخرين من أثناء الخالدين ضائعون وذلك عند اكثر المعقولين وننوى قول المتكلم هنا في ربابه في قوله وكل ما ثبت كل ما ثبت طالب ابن المعتزله قالوا بدليل المعتزله لعله يصل بذلك ان يكون من ذلك اكثر المعقولين نحو وهو الشرط الذي لا يعتقد سبوته عند الامن عند من أراضي الامن الذي لا يعتقد سبوته لأن الذين ينسي بأخذ الامن صلى الله عليه وسلم مخولا بل يعتقد الامن بل يعتقد الامن عليها الشروع والعمل في الخديم الضعيف في القراصة دولت في على أنه يشترق في أجل الحروض فقط هنا ضعه شديداً هنا وأن يكون مدركاً احترصاً مع المنبيين يعتقد عند العام في القراصة الحروض لا ينصف المنصفة على تطبيق مبدا يقابل هذا الرأي تماما ما يمنع العمل القضائي الضعيق كليا من اعطاء قرارات في التغيير والتنظيم ووضع قانون يزيل ظلمقا ولاعراضات التجاره وخرق قانون جديد ما يضمن الحديث الواعي المبلغة في المكان في الترغيب الترغيب وهو من اليمان المسلم المسلم في الحديث المغير المعلمات تباعده <تصفيق> إلى الله <المحكاية>. وثريبه إلى الله أنه يوجد يوجد فينا <تصفيق> في <تصفيق> جدات <تصفيق> الترغيب <تصفيق> الخليف والموارع من الحديث الصحيحة ناس تغني وتدخيل عن العمل غير الحديث وعيث في هذه المنطقة إذن يفقى لنا الآن في حفاظاتنا إن شاء الله نحن بخاتمة بإجتهاد التقليد ومنذ ذلك نقوم بحوص الله وحصينا سمت على الكتاب الأول إلى منتهى حاول أن نقرأ أصدقائنا باستكتر الحواوى على الرسيلة والمعنى ثم أن نتخدم إن شاء الله أن يصدقائنا حلقة لها رادي على حرم. أن شاء الله llicair â'r rhain yn rhagolch i'r rhai o'r